وَكَانَ الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم آبه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية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 وَلَنُقاتلَنَّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاللَّهُ أرادَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 119. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء 119. لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 110. ليدخل الله في رحمته من يشاء 111. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 114. وكان الله بكل شيء عليما 115. لقد صدق الله رسوله إياب الحق 116. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 117. فعلم لَمْ لم تعلموا فجعل دُونِ دون ذلك فتحا قريبا 118. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 119. الله 118. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 119. فيما هم في وجوههم من أثر ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطؤه باذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع ليغضب بهم الكفار